وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا مَا سَرَحَةً فَحَرِفُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هم وَإِن تُصِبْهُمْ سيئة وقدمت أيديهم إذا هم يكن